ا ل ص ل ا ه لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن ا ف ج ر إ ن ق ر آ ن ا ف ج ر كان مشهودا

ウ <laughs>

<تصفيق> وقل رب ادخلني مدخل صدقا و أ خ ر ج ن ي مخرجا

「私の手を借

¡Muy bien! ¡Muy bien!

僕っ

No, no.

I'm not.

كلئذ اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا, على أن يأتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن به

لتكون لك جنه من نخيل وعنه فتفجر الانهار أ ل أ خلالها

او يقول لك بيت من زحرف أ و ترقى في السماء

الله. قلت بحا ربي هل قلت إ ل ا بشر الرسول ا وما منع

<سيح> اللهم صل على محمد وعلى ال م ح م ل و ع ل ه ال <الله>. محمد <سيح> وعلى <سيح> ال <سيح> محمد

تم الزل ع ل ي ه

ومن يضلل فلا

موسوعه ا ل ن ا ب ل ز ي للعلوم الاسلاميه

فقالوا اذا كنا عظاما ووفاه الا مبعوثون خلقا جديدا